أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السائل يقول أنه حج واعتمر في سنة في, سنة في سنوات قد مضت وكل مرة أو في سنة واحدة اعتمر أكثر من مرة ثم حج في كل عمرة يأخذ شيئا من شعره فهل هذا جائز وماذا عليه الآن ما, ما فهم السؤال تعيد مرة ثانية ولا سبحانه الكتاب الصيغه فيها خطأ يقول أنه حج واعتمر أكثر من مرة في سنة واحدة حج مرة واعتمر أكثر مرة في سنة واحدة وكان كلما اعتمر أخذ من بعض شعره من بعض نعم الا فيقول هل في هذا هل في هل هذا جائز وماذا علي الان الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم وما يفعل بعض الناس عندما يريد ان يتحلل بالتقصير فياخذ من بعض الشعر ودون بعض هذا لا يقال قصر راسه وإنما قصر بعض راسه كما أن من حلق بعض رأسه لا يقال حلق رأسه والذي يطلب من العبد هنا إما الحلق أو التقصير لعموم الرأس إما أن يحلق عموم رأسه أو يقصره أما أن يأخذ بعض شعر الرأس فهذا لا يجزي ولا يكفي نعم احسن الله إليكم هذا السائل يقول معلوم أن شهر محرم أفضل الصور معلوم أن شهر محرم فضل فيه الصوم بعد شهر رمضان وكيف تكون الطريقة الأفضل هل هي صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بالصيام شهر, شهر الله المحرم وأنه أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وأيضا ثبت من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان وهذا يفيد أن الصيام بالكثر من الصيام في شهر في شهر الله, في شهر الله المحرم مستحب والاكثار من من الصيام في هذا الشهر مستحب ولكن لا يصام كاملا لا يصام كاملا وانما يصام كثير منه او اكثر فهذا مستحب لكن لا يصام كاملا وصيام الاثنين و... و... والخميس والبيض في كل الشهور مطلوبة و... وفي هذا الشهر هذا شهر فضل فيه الصيام فصيام الاثنين والخميس والبيض والاكثار عموما من الصيام وايضا صيام عاشوراء ويوم قبله هذه كلها من الامور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها هنا. هذا السائل يقول فضيله الشيخ ما حكم الذي يموت بالانتحار وهل يجوز الدعاء له الموت بالانتحار قتل للنفس وقتل النفس جاء فيه وعيد شديد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فقتل النفس فيه وعيد شديد وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم ولا تقتلوا انفسكم ففيه تحذير شديد من هذا الأمر وهو من كبائر الذنوب وعظائمها وليس هو كفرا ناقلا من ملة الإسلام ولهذا حكم قاتل نفسه حكم اهل الكبائر عموما حكم أهل الكبائر عموما فلا لا يكفر بذلك ولا يقال انه انتقل من مله الإسلام بل حكمه حكم عموم أهل الكبائر واول الكبائر لهم وعيد من الله تبارك وتعالى على على كبائرهم و لهم عقوبة عند الله عز وجل لكن صاحب الكبيره لا يخلد في نار جهنم وإنما الذي يخلد في نار جهنم هو المشرك والكاثر وأما الصلاة عليه فإذا ترك أعيان الناس والعلماء والأفاضل الصلاة عليه من باب الزجر وتغليظ الامر والتحذير منه فهذا امر دلت عليه السنة واما ترك الصلاة عليه مطلقا فلا بل يصلى عليه نعم حسن الله اليكم هذا يقول وجدت مبلغا من المال في احد شوارع المدينة وهو خمسمائة ريال فما حكم هذا المبلغ الاصل ان تترك في مكانه لعل صاحبه يأتي او انك تعرف به او انك تسلمه للامانات في المسجد النبوي وهذا اسلم لك نعم في احد الشوارع المدينة في احد الشوارع يسلم لي للامانات او يستمر معرفا بهذا المال يستمر معرفا بهذا المال او يسلم لجهة تتولى الامانات نعم هذا سال يقول صليت الفجر في الساحة ثم دخلت الحرم بعد الصلاة مباشرة وحضرت الدرس دون أن أصلي ركعتي الفجر ولا تحية المسجد فهل عملي هذا فيه شيء تحية المسجد ليست ليس عليك اداؤها لأنك صليت الفجر في في, في الجماعة في المسجد وساحة المسجد من المسجد فليس عليك تحية مسجد وأما بالنسبة لصلاة الراتبة التي قبل الفجر فمن فاته أن يصليها قبل الفجر فله أن يصليها بعده مباشرة أو يصليها بعد طلوع الشمس فالذي عليك الآن هو أن تصلي ركعتين راتبة الفجر نعم هذا يقول يستدل بعض المغرضين على كفر بعض الصحابه بحديث الحوض حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي فيقول فيقال له انك لتدري ما أحدث من بعدك فما الجواب عن هذه الشبهه الجواب عن هذه الشبهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء في الحديث قال لا, لا يزالون مرتدين على اعقابهم منذ تركتهم والحديث في أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين والذين ارتدوا عن الدين وبقوا على ردتهم إلى ان ماتوا على ذلك فالحديث واضح قال لا يزالون مرتدين منذ تركتهم ودعاة أهل الضلال من أهل الوقيعة في الصحابة حملوا الحديث والعياذ بالله على من حاربوا المرتدين حمل الحديث على من حاربوا المرتدين نزل الحديث على من حاربه الردة وفي صدارتها ولاء بكر الصديق من مناقبه العظيمة محاربة المرتدين فنزل الحديث عليه وعلى أعيان الصحابة وخيار الصحابة وهذا والعيان بالله من قلب الأمور المبني على انتكاس العقول وفساد القلوب. وظلمتها ابو الحديث رأسا على عقب يعني جعلوا الحديث في عيان الصحابة الذين حاربوا المرتدين بل نزلوا الحديث على خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل نزلوا الحديث على خيار أتباع الأنبياء كلهم لأن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء قد صحف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين فهم أفضل الناس بعد الأنبياء فالحديث واضح وهو في أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام وبقوا على ردتهم فيقول عليه الصلاه والسلام اصحابي اصحابي انك لا تدري ما احدث بعدك ومن نزل فيهم هؤلاء الضالون الحديث لم لم يبدل بعده ولم يغير باشانهم كما قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا شان الصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم فكيف ينزل عليهم الحديث وهم خيار عدول بتعديل الله وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا كما قدمت لا يفعله إلا من انتكس قلبه وارتكس والعياذ بالله وفسد عقله فيمكن لامثال هؤلاء ان يقولوا هذه المقالة ثم إن هؤلاء الصحابه هم حمله الدين الينا فالطعن فيهم طعن في ديننا والطعن في الناقل طعن في المنقول فهم حمله حمله دين الله حمله دين الله عز وجل قال إنك لا تدري ماذا احدث بعدك وهناك مثل يقول رمتني بدائها وانسلت يعني أصحاب بدع ومحدثات عظيمة من شرك إلى أنواع من الضلالات ثم يأتون إلى الخيار خيار الأمة ويرمونهم بالاحداث